119. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح علا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 111. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 112. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارخ مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 وَهُوَ في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا أُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينَ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا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 مَا نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا تَقَوَى قَبْلَهُ الَّذِي وَاتَقَقُم بِهِ إِذْ الله سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الله عليم بذات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 رِلَ وَبَتْناَا مِنْ مُ مُثْنَيع شَنَ قبَا وَقَالَ اللهَّهُ إِي مَعَكُمْ لإِنْ أَقَمتُم الصَّلاةَ وَآتَيْتُ مُزَّكاتَ وَآمَتُ بِأُسُل وَعَزَّوْتُمُهُمْ وعزرتموهم واقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا وَلَ أضْخِلًَا نَّكُمْ جََّاتِ تَجرْمِ تَ تحتِهَا الأّا فَمَنْ كَثَرَ بعدْدَ ذَِكَ مِنْكُمْ فَقَد وَ سَوَ السَّبِي فَبِمَا نَقُغِهم م تَاقَهُم لعََّهُم وَجَعلنا قُلُوبَهُم قاسية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 كان صَر أَخَذْناامِي تَ قَهُمْ فَنَسُ حَظَّم مِما ذُكِه بهِه فَأَْرَنَا بَيْنَهُم عَدوَتَ وَبَبَّّ أَن يَمِ القَامَ وَسَوْ فَيُنَبُّهُم اللههُ بِمَا كانَوا يَصْنَعُ 114. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير 115. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 117. وعلى الله فتوكلوا إن كُنتُم مؤمنين 118. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها ليك الا نفسي واخِي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين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 111. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين 112. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار.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 117. قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين 118. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل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 ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُسْرَفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ 116. أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 117. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا, فاعلموا أن الله غفور رحيم 112. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون 113. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَاتُوبٌ بِلْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ نُكْر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 وَإِن وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين 110. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك 112. ومن التوراة فيها هدى ونور 113. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 اللَّهُ فَأُولَئِكَ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى, فيه هدى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون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 شِرْ تَمِنْهاج وَلَْ شَ أَلهَّ لَجَعللَكُم أَُّتَ وَاحدَةَ وَلَ يَبلْل وَكُم فيِي مَا آتَكُمْ فَسْتَبقُ خَير إلَ الله مَجِكُمْ جع فَيونَبّأُك بِمَا قُاتُم فيِيهِ تَخْتَلِفُوه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 114. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 115. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله 111. ويحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 112. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم 113. ذلك تضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 114.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 غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ فَوقَ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَذِيدُنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَنَ بَيْنَهُ الْدااوَةَ وَبَغُّ لَ يَوْمِ القِيامَ كُمَا أَوقدَدونَا وََِحَبِّ أَقُ فَهَم ال وَيَسعونَ فِي الأغّ فَسَادَ واللهَّهُ لا يحبُّ المُفْسِد وَلَوْ أن أَهْلَ الكِتابابِ آمعملهُ وَاتَّقَوْلَكَفَرْنَاعَنْهُ سَّاتِهِم وَلا أَدخَناهُم جََّاتٍ النَّعب وَلَو أنهُ أَقامام التوْروتَ وَْإِ جلَ وَماَاازِلَ إلَهِم مِ رُِّهِمْ لاكَلُوا مِ فَوقهم وَمِ تَ تحتِْ أَْجلُلِهِمْ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 مَنْ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 112. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا 113. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى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 111. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم 112. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة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 119. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 110. وضلوا عن سواء السبيل 111. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 124. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 125. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 126. لبئس ما كانوا يفعلون 127. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا 128. لبئس ما قدمت لهم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 ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون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 112. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 113. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين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 119. فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين 110. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا, فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا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 112. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 113. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة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 129. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم 120. <تصفيق> اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 112. ما على الرسول إلا البلاغ 113. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب 115. ولو أعجبك كثرة الخبيث 116. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون 111. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم 112. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم 113. عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم 119. ثم بِهَا بها مَا 110. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَىَانِ فَانْقَسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 111. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب 112. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك 113. إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهب وكهلا 114. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنسان 111. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني 112. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني 113. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني 114. وإذ تخرج الموتى بإذني 115. وإذ كففت بني 119. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين 110. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون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 114. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 115. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب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 111. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 112. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت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 111. بالله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير